سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِي مَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ أَمَّا يَصِفُونَ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُ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 وَاَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رَجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتَ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون